لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدمي فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق نيوب حقض المضرمي فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا قص الصفوف لدى اللقاء الأكرم فالنصر الأتقى الذي جعل الهدى هدف المسؤول إلى السبيل الأقوم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدمي حتى تظلم نارة هي رمز اسلامي ودار خلافتي ومحط اماني وسر تقدمي افدي الخلافه بالنفيس و حتى تظل بناه و تن للمسلمين هي رمز اسلامي و خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي كم قد حلونا أن تقوم خلافة فيها تصال الطيبات وتحتمي لكن أرباب الضلال تجبروا وتفاخروا بولوج كل محرمي لقد حلمنا أن تقوم خلافة فيها تصان الطيبات وتحتمي لكن أرباب الضلال تجبروا وتفاخروا بولوج كل محرمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالزمي حتى تظلم نارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدمي حتى تظلم نارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي يا ويحي جعلوا قوانين الخناء أعلى من الآل الحكيم المحكم يا جند أمتنا الكرام وكم لكم جولة كانت وصولة ضيغم يا ويحهم جعلوا قوانين الخناء أعلى من الآي الحكيم المحكم يا جند أمتنا الكرام وكم لكم جولة كانت وصولة ضيغمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدمي حتى تظلم نارة للمسلمي هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي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 ممزوجة بالذل بعد الألقمي لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنمي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 هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدمي حتى تظلم نارة للمسلمي هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي